And غير هالمقنا لنغني عالسبعوي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي انا من الغنيه يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي الهم القويه يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي وبدنا الهم كزلزال تهز الكره الارضيه يا صلاة على على النبي اشد الرحال وردوها اسلاميه يا صلاه على النبي يا صلاه على النبي ويا اقصىنا غالي الغال وانتفاضه شعبيه يا صلاه على النبي وواجب يتغنى الزجالوا بالكلمات الابيه يا صلاه على النبي يا عن نبي. في كل مجال فلسطين اسلاميه ويا صلاه على النبي يا صلاه عن نبي. يا حلالي ويا مالك van me blalic quan شدعنا لك يا خيال شدعنا لك يا خيال وقال لي كن علق <تصفيق> امل شدعنا لك يا خيال ايوا كل الرجال شدعنا مثل الزلزال شدعنا لك يا خيال الشاعر غنى وشاعر قال الميدان يا خيال الميدان الميدان ع الميدان يا خيال ع الميدان سيوفنا كل الفرسان الميدان ع الميدان يا خيال ع الميدان ديارنا ال الكرام يا خيال ع الميدان وما ينهان عنا الضيف عنا الضيف ما ينهن الميدان ع الميدان يا خيال ع الميدان هم My baby رجالها دار العز ونرجالها دار الشهامة والكرم رسمها هيدي دار العز وجه القدامة تنحني ابطالها هيدي دار العز ونرجالها خل الخيل خلنا ومانها بفقالها هيدي دار العز ونرجالها دار العز ونرجالها Ya Hilal Ya تحتاج لشعر جبار مثل القلعه يبنيها مثل البرق مثل النار مثل الحديدويها مش كل من What the hell is this? شاد الكل بيطرب عفن بالأفراق وبالأعياد الناس ردوا السحجي وقو القف وهكال مثمن بده نعشام عم بستفوا بالصوت العالي ردوا يا قلبي بجناحاته ردوا طار جناح وما هدوا دربك يطبول ودقوا يا مالي يا مالي يا مالي يا حاللي ويا مالي دروب ترشت ازهار وبحضنك ضم يدينا لما تبسحت الجدي بلبل غرد بشعره سيلو نهرومي عم بأفكاره من افكاره بتجنن الورد عطوري ورود الجورية يا حالل ويا مالي يا حالل ويا مالي يا حالل الغاب بيحمل غابي وانتم بتحموا ساحتنا بدياري مع شبابو فيكم تعمر فرحتنا ودينا الليل طاب جينا نغني نغمتنا